تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة تعطي تعطي طريق. تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة فحيثما هببت أو حللت يا ريح ستحملي أبيجا صلوات تلطف يا ريح بالمدينة المنورة، تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة فحيثما نبينا الذي تعطرت بحبه الأرض نبينا حبيبنا الذي تذفرت بنوره الأنحاء تكاملت من أجل والسرور والعطاء نبينا حبيب